بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجمع له الناس وذلك يوم مشهود دخلت يوم من الأيام على أحد المرضى عمره 28 سنة والله كل يوم رسائل عمره 28 سنة, 28 سنة. ما, أعرف ما أعرف هذا المريض والله لا أعرف عن تاريخه أي شيء شي. لا أعرف إلا أني دخلت أكشف عليه فقط أكشف وضعت السماعة على صدره صدر. إذا بالرئة اليمنى تعمل. تعمل والرئة الثانية والله لا, والله لا أسمع صوت الرجل هذا 28 سنة يفترض أن يكون في أكمل قوات والله ما وجدته بأكمل قوى وجدته لا ينفض الذباب عن وجهه مفتوح لفتحة من هنا جراحية ادخل فيها انبوب يتنفس معه لما نزعت سماعات فككتها من اذني قلت لها ان شاء الله انك بخير وأبشرك انت اليوم ان شاء الله احسن ينظر الي يتبسم يحاول أن يرد حرك الشفاه وحرك الفك لكن والله ما سمعت حرف تعرف لماذا؟ لأن الهواء يخرج من هنا قبل أن يضرب في الأحبال الصوتية فيحرك الشفاء ولا يطلع صوت، ويحاول يشرح لي ليس هناك ثمة يد يكتب بها ما يتحرك فيه إلا سمع مفاصل في الرقبة ومفصل الفك فقط فيحاول أن يقول إيه يعني أنا بخير وإن شاء الله بشرني ثم بدأت أتكلم مع كلام أقسم بالله أني ما حضرت هالكلام في ورقه ولا أعددت له عدة وش بقول أنا ما أعرف المريض أساسا قلت له أحمد الله جل وعلا والله إن الله جل وعلا ما يحتاج أنه يطرحك الآن على هذا السرير من الساعة 7 أذين الساعة 12 في الليل ويمشي الناس كلهم ما يحتاج الله جل وعلا لكن الله جل وعلا يريد أن كل ما يتحرك هذا العقرب عقرب الثواني كل ما يتحرك بضربة يتحرك القلم هنا ويكتب لك حسنة ويتحرك القلم هنا ويمسح عنك سيئة بدأ يعني متفائل يقول إن شاء الله ثم أطلق أطلقت كلمات والله كأنها رصاصات على رأسه ما ولا ولم أقصد فيها أي قصد كلمات وأجريت على لساني والله لم أعد لها عدة ولم أحسب لها حساب قلت له بعدين هل تعتقد أنت أن كل من حركهم الله جل وعلا يحبهم حرك فرعون كم واحد الآن الله حرك له أقدامه ثم أطلقت كلمة والله ما حسبت لها حساب قلت له كم واحد الله الآن حرك له أقدامه وجعلها في طوعة وهو الآن في كل يوم يقترب في النار كل يوم يقترب للنار بهالأقدام كل يوم يطامر في المراقص ويعبد في المراقص قلت الكلمة أو ما قلتها والله ما أن لساني ولامست آذان ومسامع ذلك الرجل أقسم بالذي سوف يسألني واثلاً أمامه يوم القيامة أن الأقدام بدأت تتحرك والأيادي بدأت تتحرك ليس لأن الله جل وعلا أعاد الأعصاب فيها لا والله وليس لأن الله أذن لها أن تطيعه لا والله بل بدأ ينشج وبدأ الأصوات بدأت الأصوات تخرج من هنا والله أعزكم الله أن البلغم يخرج من الفتح وبدأ من شدة نشيج هذه الرقبة والعضلات مشدودة بدأت تهتز كل أطرافه من عضلة الرقبة فقط. أنا بدأت أنظر لهذا الرجل أنا ما قلت شيء غلط الرجل بدأ يهتز أخوه بدأت دمعاته تهل ثم خرج بسرعة وقف عند الباب أنا أنظر إلى هذا الذي يهتز ثم التفت إلى الباب إذا بالأخ يشير لي أن تعال لأنه يعلم أن أخوه ما يستطيع أن ينظر للباب مرفوع الرأس إلى الأعلى خرجت ما أدري هذا يبكي وهذا لما خرجت بدأ وواجه الدماءات ويكفكها قال يا أخي حرام عليك أنا ما أخطأت والله يا أخون قال يا أخي حرام عليك أنت تعرف منه هذا ثم بدأ يبكى والله هذا الرجل الثمانية وعشرين سنة أنا لن أبالغ وأقول إنه من أطراف الأسر في العالم لكن والله إن لم يكن من أطراف الأسر في الدول العربية فبدون مبالغة ولا منازعة فهو والله من أطرف الأسر عندنا في مملك كان مدلل، يخدم في الليل والنهار خدم وحشم يقول تدري هذا اللي تكلمت عليه هذا أخوي والله ما كان يجلس ثلاث أشهر في المملكة على بعضه والله كان ما يجلس تنشور إلا هو يسافر برا هذا اللي تكلمت عليه والله إنه كان أحسن واحد يرقص في الرياض والله لا كنت أعرف إنه أحسن واحد يرقص ولا أحسن واحد يتحق لأني ما أعرف تاريخه ما الذي أجرى على لساني هذه الكلمة علمت لمن انتفض علمت لما بكى هذا قد يكون تجزع من هذه الحال ينظفونه بحفاظ ويشم رائحة نفسه ولا يستطيع أن يتحرك قيد شبر قد يكون تجزع فأرسل له الله هذا العبد الضعيف أن يذكره بكلمات أننا أعطيناك لكن أنت ما أدفت. ذهبت مباشرة إلى الملك فتحت الملك أول ورقة في الملك تقرير الأسعاف يكتبون تقرير الأسعاف كل شيء لو وجد عند رأسه حجر قال وجدنا عند رأسه حجر يقول لك وأقرأ لك كأني أراه أقرأ لك تقرير أسعار هذا الشاب فلان الفلاني عمره 27 سنة يوم أن حصر عليه الحادث عمره 27 سنة وجد في أحد الطرق السريعة في أطراف الرياض قد انقلبت فيه سيارته وقد وجد مغمى عليه لا به حراك فاقد للوعي ووجد ورائحة الخمر تفوح من فمه ومعه قارورة أخرى بلاك ليبل لم تفتح بعد ساعة رادعة فجرة بدأت أأخذ الأشعة أبغى أشوف إشاعة يوم الحادث وضعت الإشعة على النور والله ما أنبان لي تقاسيم الإشعة والدمعات تنزف رغم عني والله لو رآها أقسى قلب فينا لبكى لأنه معروف أنك الآن عمودك الفقري مستقيم لأن الجبار الكريم منع عليك وجعله مستقيم فلأجل هذا ما تحتاج أن تحمل حتى تنظف فحمد الله والله هذا الرجل كان العمود الفقري مستقيما عنده أعطاه الله جل وعلا بهذا الشكل صار يرقص فيه ويتوازن والله ما رأيت فقرا بجانب أختها فقرا هنا وفقرا هنا والفقرا الأخرى هنا ثم الأضلاع في الإشاعة داخل عليها والله قد فصفص الجبار عظاما في طارق وأنا أنظر للإشاعة مباشرة أنا أفكر أنظر للإشاعة وأفكر في هذا الذي قد لبس الحفاظ لا يطيع حتى أصبعه أفكر في هذا المطروح الذي لا يستطيع أن يمد كأس ما ما تخدمه يده في كأس ما واحد لو لشهر مرة واحدة ما تخدمه جلست أراجع حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وحديث أبي موسى الأشعر رضي الله عنه قال رسولنا واسمع لا يهمك من هو بجنبك اسمع أنت لأنك أنت الذي تنفى تقف أمام الله تعالى إما أن يطرب لك قصرا في الفردوس الأعلى تجري من تحت الانهار وإما الأخرى وليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سؤال يجزبه يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعرف من هو الله اللي اعترفت أنا وأنت أنه سميع يسمع, يسمع كل شيء ما غير في حياتي وحياتك تعرف من هو الله الذي اعترفت أنت وأنا أنه بصير ولا أن يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لكن استخفينا من الناس ولم نأبه بهذا النظر. يقول إن الله لا يُملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم تلا قول الله جل وعلا وكذلك أخذ ربك. إذا أخر القرآن وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد أيو رب إن أخذه أليم شديد يجلس هذا الرجل ساعة تمر عليه الثانية كأنها ساعة والساعة كأنها شهر يعرف متى أنه قد أخرج يعرف إذا رجعت الرائحة إليه وشمها مرات. وشمها مرات. أعرف أنك لا تتصور هذا المشهد بأن الله أغناك. فحمد الله، فحمد الله، فحمد الله، فحمد الله. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة. فالدال على الخير كفاعل. قدمت لكم هذه المادة من موقع وذكر الإسلامي www.